بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذين آوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله يحكم بينهم ثم يتولى ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا اياما معدودات وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم؟ فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل اللهم مالك الملك توتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء